الزام الصبر والاسلام ديننا واعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم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 ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعول برب الناس ملك الناس إله الناس من شر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 الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد اللهَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِد وَلَم يولدُ وَلَم يكُهُ كُفُ أَ أحدَدَ بِسمِ اللههِ الرَّحْمَِ الرَّحييد قُلْ الأعُذُ بَِّ الفَلَقُ مِنْ شَررضِ مَا خَلَق وَمِ شَرِّ غاسِطٍ إذَا وَقَ وَمِن شَرّ, شر ففثَاتِ في الععُقَد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 حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرس من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع الله مرات حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرس العرس رواه ابن السنين اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة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 وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا من قالها ثلاثا حين يصدر وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة رواه أحمد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصح ل شَأنِي كلهُ وَلا تكني إ نَفْس طلفَتَعَ روهُ الحاصنا أصبححناَا وَصبح المُللكل اللهِ رَبّ العالمين اللههَُّ إّي أأَسألكَ خَيرَ هذا اليومْ فَتحهُ وَونَصهُ وَنورهُ وَبَكَتَهُ وَهُودَا وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده رواه أبو داود أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم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 له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريح يقولها عشر مرات أو مرة واحدة عند الكسر رواه أبو دعين ومن قالها مئة مرة في يوم كانت له عدل عشر رقاب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 اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم الله على نبينا وسلم وسلم محمد من صلى علي صلي حين يصبح على عشرة وحين محمد. يمسي عشرة أدركته شفاعتي يوم القيام رواه الطبراني